والسماء ذات إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه منفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجنون إن المتقين في جنات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 فقربه إليهم قال ألا تاكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم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 أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاغة من طين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 العذاب لليم وفي موسى إذا رسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر نوم جنود فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو ملِّي وفي عادل ذر سلنا عليهم الريح العقيمة ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كرمي.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 ولَ الضَّفَرَ شَنَّاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِنُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ إِنْ خَلَقْنَا زُوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرْ رُوا إلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ ولا تجعلوا مع الله إلهنا آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر ومجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن ولن